m ليوفيهم مجورا ويسيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أرحينا إليه Yeah. Yes. Amen. ومن نعمر ننكسه في الخلق أثلا I